قالوا قلوبنا في أكنة منا تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب فَعَمَلْنَنَا عَمِلُونَ قُل إِنَّنَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُحَاجِلِيَ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ استقيموا إليه واستوافروه وويل للشركين الذين لا يؤتون الزكاة الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة مكافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منون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 سَوَّاهَا إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل لَأَنزَلَ مَلَائِكَتَهُ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَنعَادُوا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خلقهم هو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى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 حتى إلى ما شَهِدَ شهد عليهم سنبهم وأبصارهم وجلودهم, وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون وَذَالِكُمْ ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يشتعتبوا فما هم من المحتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسنعوا لهذا القرآن والغوفيه لعلكم والغوفين علكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عبادا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعلنون ذلك جزاء وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ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 نذلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعلم صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة رفع بلتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن ما ينذرنك من الشيطان نزغوا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بالليل وَالنَّهَارِ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 فَمَن يُلْقَ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّن أم يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ تَذَرُّونَ الْذِّكْرَ لَهُمْ جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ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 ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقره وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعين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 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمالها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آلنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من نحيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوسه قنوط ولئن ألقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذالي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 وإذا مسه الشر فده دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاط بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولن يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط